يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لما عرفت الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأقل صنيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به غري وحاقق توبتي واربح به بيعي بلا قسراني وهر به قلبي وصف سريرتي يجمل به ذكري وأعلمتاني واقطع به طمعي وشارف همتي كثر به ورعي وآحي جناني أسر به ليلي وأضمج وارحي أسدل بفيض دموعها جفاني أمزجه يا ربي بلا حمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان أنا الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري وعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخدلان وزرعت لي بين القنوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني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 فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي رب بأنع من مالي بشقر يقلئن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجاء أركان ولا أذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحيان ولا اكتمن عن البرية خلتي ولا اشكون اليك جهد زماني ولا اقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة ولا احس من عن الانام مطامع يد حسام لم تشبه بنان ولا جعل نرضك اكبر همتي ولا من الهوى شيطان ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجا ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتدياني ونظمته ببلاغة أزلية تكيفها يخفى على الأدهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحساني مدى بصوت حين كلم عبده موسى فاسمعه بلا كتماني وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أي يا عبادي ينصتوني واسمعوا قول الإله المالك الدياني هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني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 هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وَكَلَامُ رَبِّي لَا يَجِيءُ بِمِثْلِهِ يَحَدٌ وَلَوْ جُمِعَتْ لَهُ الثَّقَلَانِ وَهُوَ الْمَصُونُ مِنَ الْأَبَاطِلِ كُلِّهَا وَمِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهديان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فَلْيَنْفَرِدْ بِاسْمِ أُلُهِيَّتِهِ وَلْيَكُنْ رَبَّ الْبَرِيَّةِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانِ فَإِذَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْيَلْبَسَنْ ثَوْبًا قِصَّةً صَغِيرًا بِهَوَانِ أَوْ فَلْيُقِرَّ بِأَنَّهُ تَنْزِيلُ مَنْ سَمَّاهُ فِي نَصِّ كِتَابٍ مَثَانِي لريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بتصاحة وبلاغة وبياني هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآتام والعصيان من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوتان مَنْ قَالَ فِيهِ عِبَارَةٌ وَحِكَايَةٌ فَغَدَا يَجْرُوعُ مِنْ حَمِيمٍ آنِي مَنْ قَالَ إِنَّ حُرُوفَهُ مَخْلُوقَةٌ فَلَعَنَهُ ثُمَّ هَجُرَهُ كُلَّ أْوَانٍ لَتَلْقَمُنَّ بُتْدَعًا وَلَا مُتَّزِنِقًا إِلَّا بِعَبَثَةِ مَالِكِ الْقَبَّانِ والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تكف الإجابة والي اهل الشريعه اي قنوه بنزوله والقائلون بخلقه شكلان وتجنب المفضين انك لهما وما قالوا جه من عندنا ساني يا أيها السني خل بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثالث الأول المبديد غير بداية والآخر المفني وليس بثاني وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثاني ركن الديانة أن تصدق بالقبال خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاوهما ومنزلتهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدير على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشياته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان فاقصد هديث ولا تكن متغانيا إن القدور تفور بالغليان دنب الشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسقتان وَكَذَّ الشَّرِيعَةُ وَالكِتَابُ كِلَاهُمَا بِجَمِيعِ مَا تَأْتِيهِ مُحْتَفِظَانِ وَلِكُلِّ عَابِدٍ حَافِظَانِ لِكُلِّ مَا يَقَعُ جَزَاءٌ عَلَى مَا أُمِرَا بِكَتْبِ كَلَامِهِ وَفِعَالِهِ وَهُمَا لِأَمْرِ اللَّهِ مُؤْتَمِرَانِ وَاللَّهُ صِدْقٌ وَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ مِمَّا يُعَاهِنُ شَخْصَهُ الْعَيْنَانِ والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان وحياتنا في القبر بعد مماتنا ما حقا ويسألنا به الملكان وَالْقَدْرُ صَحْ نَعِيمُهُ وَعَذَابُهُ وَكِلَاهُمَا عَلَى النَّاسِ مُدْخَرَانِ وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعْدٌ صَادِقٌ بِإِعَادَةِ الْأَرْوَاحِ فِيمَا وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتان وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا معانه في كل وقت دان والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان وعليه عرض الخلق يوم معاد للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرا قمرا بدال الست بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوقال يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشالي وَالْجَنَّةُ الْعُنْيَا وَنَارُ جَهَنَّمَ مِنْ دَارَانِ لِلْخَصْمَيْنِ دَائِمَتَانِ يَوْمَ يَجِيءُ الْمُتَّقُونَ لِرَبِّهِمْ وَسَدًّا عَلَى نَجَبٍ مِنَ الْعِقْيَانِ وَيَجِيئُ فِيهِ الْمُجْرِمُونَ إِذَا نَظَرُوا تَلَمَّظُوا نَظَرًا عَطْشَانَ وَدُخُولُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ جَهَنَّمَ مِنْ كَبَائِرِ الْآثَامِ والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عادل وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تكفي الإجابة واني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 مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بنشان وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها تنتان إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل لعويجز الله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان كبر هديت على الجنائز أربعا واسألها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائذ عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل لا تفترن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليه ماتقتان لا تقصدن اليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان لتعتقي الدين الروافض إنهم أهل المحان وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كمل لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم وفي الواو فأصاحب النقصان إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أوجان مدحوا النبي وخونوا أصحابهم ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني فَاتَانِ عَقْدُهُمَا شَرِيعهُ أَحْمَدٍ بِأَبِي وَأُمِّي ذَانِكَ الفَاتَانِ فَاتَانِ ثَالِكَانِ فِي سُبُلِ الْهُدَى وَهُمَا دِينٌ لِلَّهِ قُلْ إِنَّ خَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ وَأَجَلَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْكُتْبَانِ وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسْلِ صَحْبُ مُحَمَّدٌ وَكَذَاكَ أَفْضَلُ صَحْبِهِ الْعُمَرَانِ رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما لذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهراني بنتا هما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذ والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستدقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر منطجعاني كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي يثناني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 أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أمسه هي ألفه هي حبه صدقا بلا أدهاني أو ليس والدها يصافي فعلها وهما بروح الله معتم فان لما قضا صدق احمد نحبه دفع الخلافه للإمام الثاني أعني به الفاروق فاروق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومح الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلاف تصير أحمد بعده أعني علي العالم الربان زوج البتون أخ الرسول وركنه ليف الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتون وبعلها وبمن لمحمد سبطاني غصنان أصلهما بروضة أحمدي لله در الأصل والغصنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضواني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 فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد با من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لتقبلن من التوارخ كلما جمع الروات وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيد والعلاء ومالك والليت والزهري أو سفياني واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها جل مكاني واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف علي أن عرفاني لا تنتقصه ولا تجد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى همثان والعنز نادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الادقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان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 احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلباني ايماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد ذي التقوى وينقص بالرداوة لهما في القلب وإذا خلو تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقذ الدهقاني بعض النجوم خلقنا زينة للسماك الذر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل متابر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان وَاللَّهُ يُمْطِرُنَا الْغُيُوثَ بِفَضْلِهِ لَا نَوْعَ وَا إِنْ وَلَا دَبَرَانِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْغَيْثَ جَاءَ بِهَنْعَةٍ أَوْ صَرْفَةٍ أَوْ كُتِبَ الْمِيزَانِ فَقَدِ افْتَرَأَ إِثْمًا وَبُهْتَانًا وَلَمْ يُعْذِلْ بِهِ الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواض النار في الغدران لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبتان على القضى وبعلم غيب الله جاهلتان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به المآني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 أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواضر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان ان فجرت لك باللبان تديها فرضعتها حتى مضى الحولان ام صيرا في والديك محبه فهما بما يرضيك مغتبطاني يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدناني هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاه ذو النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتا نوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة نيراني وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتلياني هو دين داود الخليفة وابنه وبه يا ذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيطان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الصديان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن أطيب الزاك الذي لم يجتمع يوما على زلل له وابواني الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم واحد يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقايد والله أنطقني بها وهداني لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسطرة الحيران كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فاتتان أدل فرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان أدم مع النضوء فإنه مرض الإله مطهر الأسنان سمي لله لدى, لدى الوضوء بنيه ثم استعذ من فتنه والهان سمي لله لدى الوضوء بنيه ثم استعذ من فتنه والهان فاساس اعمال الورانيهم وعلى الاساس قواعد البنيان لا اساس عمل لورانيتهم وعلى الاساس قواعد البنيان اسبغوا ضوءا كلا تفرق شملهم فالفور والاسبغ مفتربان فإذا استوت رجلك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها يمسح الخفان وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلعا ولترسل القدمان غسل الجنابة في الرقاب أمانة فاداؤها من أكمل الإيمان فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان وإذا اغتسلت فكل جسم كذلك حتى يعم جميعه الكفان وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ثرب الأرض والجدران متيمما صليتا أو متوضيا فكلاهما في الشرع مجزيتان والماء ما لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان يبلغ وصفه هذان والبحر أجمعه طهور ماء وتحل ميتته من الحيتان إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان واحبر وضوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران لا تكترن ولا تقل الوقت صيد فالقصد والتوفيق مصطحبان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسختان أو بولة أو ضائق أو نومة أو نفخة في السر والإعلان ومن المدي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدراني ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم للفقة الفخدان وبيان ذلك صوته أو ريحوه هاتان بينتان والغسل فرض من ثلاثة أوجه دفق المني وحيضة النسوان وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغل والحضو النفس أصل واحد عند القطاع الدم يغتسلاني تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان ومتى ترى النفس أو طهرا تغتسل أولى فغاية طهرها شهراني مس النساء على الرجال محرم حرث السباخ خسارة الحرتان لتيقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني قُلْ إِنَّ رَجْمَ الزَّانِيَيْنِ كِلَيْهِمَا فَرْضٌ إِذَا زَنَيَا عَلَى الْإِحْصَانِ وَالْرَجْمُ فِي الْقُرْآنِ فَرْضٌ لَازِمٌ لِلْمُحْصِنِينَ وَيُجْلَدُ الْبِكَرَانِ وَالْخَمْرُ يُحْرَمُ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا سِيَّانِ ذَلِكَ عِندَنَا سِيَّانِ بالشرع الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعاني أيقم بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجان وهول دخاني وخرج يا أجوج وما أجوج معا من كل صفع شاسع ومكان وانزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل وانكر فروج فصين ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسقتان صل الصلاة الخمسان ولوقتها إن كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب واقل حد القصر مرحلتان كلتهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان وإذا المسافر غاب عن أبيته فالقصر والإفطار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لتتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهباني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 فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقم به فالفجر عند شيوخنا فجراني فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهاني وَظِلُّ فِي الْعَذْمَانِ مُخْتَلِفٌ كَمَا الزَّمَنُ الشِّتَاءُ وَالصَّيْفُ مُخْتَلِفَانِ فَاقْرَأْ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مُخَفَّتًا وَاسْكُتْ إِذَا مَا كَانَ ذَا اعْلَانِ وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ فَصَلِّهَا قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ قَوْلَانِ تنن الصلاة مبينة وفرضها فسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة رفوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلاني بشري موها تكبيرها وخللها تسليمها وكلاهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراءتها آيتها وسبع وهم مثاني في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخلت ديان وإذا نسيت قرتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير تواني اتبع إمامك خافضا ورفعا فكلاهما فيعلان محمودان لا ترفع عن قبل الإمام ولا تضع فكلاهما امران مذمومان إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان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 لا تدخل النيل صلاتك حقنا فالاحتقان يخل بالأركان بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يوماني إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخر صومهما لوقت ثاني وكذات حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلهما أمران مرغوبان حص صيامك بالسكوت عن الخناط بق على عينيك بالأجفان لا تمشذا وجهين من بين الورى شروا البرية من له وجهان لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني لا تسعى بين الصاحبين نميمة فليأجلها يتبغض الخلان والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان والسحر كفر فعله لا علمه ومنها هنا يتفرق الحكمان والقتل حد السحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان لتخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو كنت في النسك مثل بنان إن الرجال النظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان لتقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعل النساء تقتل الأخوان واغض الجفونك عن ملاحظة النساء ومحاسر الأحداث والصبيان لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله من قوتان واسر لي سرك في فؤادك ما لحدا وادفن في الاحشاء اي دفاني لا تحقرن من الذنوب صغارها والقطر منه تدفق الخنجاني واذا نذرت فكن بنذرك مفيرا فالنذر مثل العهد مسمواني لا تشغلن نبي عيب غيرك غافلا عن عيب نفسك انه عيبان لا تفني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالعديان واحذر مجادله الرجال فانك تدعو الى الشحناء والشنان وإذا ابطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيضى دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصابرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان وطعا برمح الحق كل معاند لله ذره الفارس الطعان واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جباني واحذر بجهدك مكر رصمك إنه كثعل بالبري فر وغاني أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التدياني لا تتفت عند السوال ولا تعد لفرسوان كلاهما عيبان وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان فَلَرُبَّ مَنْ هَزَمَ الْمُحَارِبُ عَامِدًا ثُمَّنْ سَنَى قَصْطًا عَلَى الْفُرْسَانِ وَاسْكُتْ إِذَا وَقَعَ الْخُصُومُ وَطَعْقَعُوا فَلَرُبَّ مَا أَلْقَوْكَ في ولربما ضحك الخضوم لدهشة فاثبت ولا تنكر عن البرهان فإذا طالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببياني لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلهما خلقان مذموماني واحضر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصف أنت بحسب ما ترياني ويكون بينكما حكيم حكما عدلا إذا جئتاه تحتك ماني. كن طول دهرك ماكنا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان من غوثم الهوف وشابعة جائع ودتار عريان وفدية عاني فإذا عملت الخير لا تملن به لا خير فيه متمدح مناني أشكر على النعماء واصبر للبلا فكلاهما خلقان ممدوحاني لا تَشْكُ وَالنَّبِعُ عِلَّةً أَوْ قِلَّةً فَهُمَا لِعِرْضِ الْمَرْءِ فَاضِحَتَانِ صُنْ حِرْمَائِكَ بِالْقَنَاعَةِ إِنَّمَا صَوْنُ الْوُجُوهِ مَرْؤَةُ الْفَتَيَانِ بِاللَّهِ تَق وَلَهُ وَالِنْ بِهِ اسْتَعِن فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ خَيْرُ مُعَ وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لمياني وإذا ابتليت بعسرة فاصفر لها فالعسر فرد بعده يسران لتحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عاددا شهوان أقلق طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان إن اتقي ربي متنزه عن صوت اوتار وسمع اغاني وتلاوه القران من اهل التقاس بما بحسن شجن وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقرمتان وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولنها زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبى لمن أمس له الزهدان لا تنتهي بمال اليتام ظالما ودع الربافك لهما فسطان واحفظ لجارك حقه ودمامه ولكل جار مسلم حقان ووضحت لي ضي فيك حين ينزل رحله ان الكريم يسر بالضيفان وصدق وارحم منك وان جفوا فوصالهم خير من الهجران وَاصْدُقْ وَلاَ تَحْلِفْ بِرَبِّكَ كَاذِبًا وَتُحَرِّفْ فِي كَفَرَتِ الإِيمَانِ وَتَوَقِّعْ إِيمَانَ الْقَمُوسِ فَإِنَّهَا تَدْعُو الدِّيَارَ بِلَا قَعْلٍ حد النكاح من الحرائر أربع فاطلب ذوات الدين والإحصان لتنكحن محدة في عدة فنكاحها وجناؤها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان تطلق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان وحدودهن على ثلاثة أقرؤ أو أشهر وكلاهما جسران وكذا كعزة من توفى زوجها سبعون يوما بعدها شهران عدد الحوامل من طلاق أوفنى وضع الأجنة صارخا أوفاني وكذاك حكم السق في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعاني من لم تحظ أو من تقلص حيضها قد صح في كل تيم تلتهما تبقى ثلاثة أشهر حكمهما في النص مستوياني عدد الجوار من الطلاق بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران فبقلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان فلتنكحا زوجيهما عن غبطة ورضا بلا دلس ولا عصيان حتى إذا امتزج النكاح بدلسة فهما مع الزوجين زانيتان إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيساني لعن النبي محللا ومحللا فكلهما في الشرع ملعونان لتضربا آمة ولا عبدا جنا فكلهما بيديك معسوراني اعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان بجنة طابت وطاب نعيمها من كل فاتية بيا زوجان أنهر وتجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل ورمان غُرَفَاتُ عَامِلُ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَقُصُورُهَا مِنْ خَالِصِ الْعِقْيَانِ قُصِرَتْ بِهَا لِلْمُتَّقِينَ كَوَعْبًا شُذّ بِالنَّيْاقُثِ وَالْمَرْجَانِ بِظُلْمُ وُجُوهِ شَعْرٌ حَوَالِقُ حُمْرُ الْخُدُودِ عَوَاتِقٌ لَا فلج الثغور إذا ابتسمنا ضواح كنهيف الخصور نواعم الأبدان خضر الثياب تبيهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان طوب لقوم هن أزواج لهم في دار عادن في محل أمان يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان وعليهم في ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التجاني سيجانهم من لؤلؤ وذبرجد أو فضة من خالص العقيان وخواتم من عسجد وساور من فضة كسيت بي وطعمهم من لحم طير ناعم كالبخط يطعم سير الأنوان وصحفهم ذهب وذر فيقل سبعون ألفا فوق ألف إن كنت مشتاقا لها كلفا بيا شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت فربما تجزعني الإحسان بالإحسان وعمل جنات النعيم وطيبها فنعيم ما يبقى وليس بفان ادم الصيام مع القيامه عبدا فكلاهما عملان مقضولان قم في الدجا واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان لا تَغْتَفْنَ الْمُحْصَنَاتِ وَلَا تَقُلْ ليس لَيْسَ تَعْلَمُهُ مِنَ الْفُحْشَاءِ لَا تَغْتَفْنَ الْمُحْصَنَاتِ وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ تعلمه مِنَ الْفُحْشَاءِ لَا تَدْخُلُوا النَّبِيَّ تَقَرُّبًا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ لا تجدعن إذا دهتك مصيبة إن الصبور ثوابه ضعفان فإذا ابتليت بنتبة فاصبر لها الله حسبي وحدا وكفاني وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميرة والقراني علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان لولا الفرائض ضع أميرات الورى وجرى خصام الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكسره لم ينقسم سهم ولا سهمان لا تنتمس علم الكلام فانه يدعو الى التعطل والهيمان لا يصحب البدع الا مثله تحت دخان تجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وليس يشتبهان أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأماني حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا فتبلد الحيران مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطيهم لعن الرفضان ويعب كراميهم وهبيهم وكلهما يروي عن ابن أبان لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح دعش عليهم ومعتزليهم يتنقرون تنقر الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيوتي ألوانه الهيمان فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثنى من قولهم براني من قاست شر محمد في عقله قذفت به الله وافي غدران لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملواني. لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان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 لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي ربي يمين وصوى وهما على الثقلين منفقتان كرسيه وسع السماوات العلا والأرض وهو يعمه القدمان والله يضحك لك ضحك عبدي والكيف ممتلع على الرحمن والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كثمان فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَوجِبَهُ فَانَ الْقَرِيبُ أُجِبَ مَن نَادَانِ حَشَ الْإِلَاهَ بِأَنْتَ كَيْفَ ذَاتٌ فَالْكَيْفُ وَالتَّمْثِيلُ مُنْتَفِيَانِ والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقاني لسنا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبياني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 وحياة ربي لم تدل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان وكذك صوت إلهنا ونداؤه حقنا تافي محكم القرآن إِنَّ الذي هو في المصاحف مثبت بينا من الأشيخ والشبان هو قول ربي آيه وحرفه ومددنا وارق من قال في القران يضد ما قالتي فلعنه كل اقامه ودان هو في المصاحف والصدور حقيقه ايقن بذلك اي ما وَكَذَ الْحُرُوفِ الْمُسْتَقِرِّ حِسَابٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا بَعْدَهُنَّ ثَمَانٍ هِيَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ حَقًّا وَهُنَّ وَصْلُ كُلِّ بَيَانِ فَأَمْ وَمِيمَ قَوْلُ رَبِّي وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْصَارٍ وَلَا عِوَانٍ والآن أهج الأشعري وحزبه وأذيع ما كتم من البهتان يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان فلا صرن الحق حتى أنني أصط على سادتكم بطعاني الله صيرني عصى موسى لكم حتى تلق فإفككم بِآيَاتِ الْقُرْآنِ يُبْطِلُ سِحْرَكُمْ وَبِهِ يُذَلِّلُ كُلَّ مَن لَاقَى وَهُوَ مَلْجَئِي وَمَدْرَائِي وَهُوَ مُنْجِينِي مِنْ كَيْدِ كُلِّ مُنَافِقٍ خَوَانِي أَزَعَنْتُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ عِبَارَةٌ فَهُوَ مَا كَمَا تَحْكُونَ قُرْآنَانِ إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني هذا الجوير والعريض بزعمكم أهما لما عرفت الهدى أصلان من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وقرب الإسلام والفرقاني أَفَمُسْلِمٌ هُوَ عِندَكُمْ آمِنٌ كَافِرٌ أَم عاقِلٌ أَم جَاهِلٌ أَم آنَ عَطَأْتُمْ السَّبْعَ السَّمَاوَاتِ عُلَا وَالْعَرْشَ خَلَيْتُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ عطتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن وزعمتم أن البلاغ لأحمدي في آية من جملة القرآن يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا براني ياتكموا سنية مامنة من شاعر ذر باللسان معاني خرز القوافي بالمدائح والهجاف كأن جملتها لدي عواني يهوي فصيح القول من لهوتي كالصخر يهبط من ذراك أهلاني إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا ذاني هي للمنجم والطبيب منية فكلهما ملقان مختلفان هي في روس المارقين شقيقة ضربت لفرق صداعها الصدغاني هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجسد كالسعدان لكن لأهل الحق شهد صافيا أو تمر يترب ذلك الصيحان وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة تقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبيتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكان رسم سطور يا في قرسها وش ين تنمقه وكف غواني والله اساله قبول قصيدتي مني واشكره لما اولاني والله اساله صلى الإله على النبي محمد ما نحق مري على الأغصان وعلى جميع بنته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما يشدتموا رحم الإله صدك يا قحطاني